وَأَنَّ مِنَ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَ الْقَاسِطُونَ فَمَن أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا الرُّشْدَ وَأَنَّ الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءَ الْغَدَقِ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 قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا وشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته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 قل إن أدرى أقرب ما تعودون أم يجعل له ربي أمذا عالم الغيب عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من اعتضى من الرسول فإنّه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا